بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في, في تفسير تفسير كلام الرحمن في تفسير كلام النمل لشيخ الرحمن بن رحمه الله تعالى. الحمد لله الله هل ينظرون إلا إن يكيبوا بالضعر في بلد من الغلال والمناحية وقضي الأمر الله ترجع الأمور هل ينقضوا الاستعادة في تسابق الأرض المتدعون للسوات الشيطان بدون لأمر الله إلا يوم التذاكب الاعمال الذي قد من الأنواب والشدائل والفضائع ما يغلب قلوب الظالمين ويحيط بهم جزاء السيئة عن المسلمين وذلك أن الله تعالى يطلق السماوات والأرض وتنتشر الكواكب وتطور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلاق وينزل الدم تبارك وتعالى في ظلل من الغمام. ليحصي لدينا عباده بالقضاء والعدل تصوبع الموازين وتنشر التوازين وتبيض وجوه اهل السعاده وتسود وجوه اهل الشقاوه ويتميز اهل الخير من اهل الشر وكل من جاف لعمله فهنالك يعطي الظواهر على يديه اذا علم حقيقه ما هو عليه فخرجوا هذه الآية مقرد وعيد هل ينتظر هؤلاء إذا كانوا الآن يتعلون بقوتهم ومكانتهم وسيطرتهم؟ هل ينتظر هؤلاء إلا يوما عظيما يوم يقوم الناس ورب العالمين وياتي ربنا سبحانه وتعالى في من الغمام والملائكه يفصل بين عباده وتنشر الموازين وتفتائر الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويوصى بالصراء في يوم المقدار خمسون ألف سنة فهؤلاء يتحصل لهم العلوم وانحصل لهم بعض القوة الآن فما لا يصنعون في هذا اليوم العظيم فهذا خرج مخرج الوعي والتهديد لهؤلاء ولدى بما يتصبر به اهل الامان بائما اذا حصلت الدولة وغلب لبعض الكفار وحقل لهم تشلق فالله سبحانه وتعالى سيحيق به في الدنيا ولكن اعظم من ذلك ما يكون يوم القيامة فيغفع الله سبحانه وتعالى اقواما ويضع اخرين وهيهدم يعدم هؤلاء الظالمون جزاءه الذي ينتظرهم هل ينكرون فكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني ينتظرون وهذا هو التفسير الصحيح وهو ما جرت عليه اللغه العربيه والنظر قد يأتي متعديا بنا وقد يأتي متعديا بك وقد يتعدى بناسك مثل هذه الايه فإتعدى بناسك هل ينظرون انظرون نختلص من نوركم فهو بمعنى الانتظار بمعنى بايه الانتظار إذا ما بعده حق ده أنا متعدى بناسك يقول بمعنى الانتظار هل ينظرون إلا المقصود مش هولا نضب بالعلم ولكن المعنى هل ينتظرون؟ ينتظرون فيكون النظر هنا بمعنى الانتظار انظرون نقتبس من ركم يعني ينتظرون نقتبس من ركم. طيب وهي تعاد النظر به الى هجوم يومئذ الناظره الى ربها ناظره اذا تعد به الى فمعناها النظر بالعينين لكن سيما اذا اضيف الوجه. كقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ إلى الى ربها النظره فاضافتها الوجه اتت تمام من اتصال على حرف الجر الى وفقها فهذا يرفع الميله في ان المراد بالنظر هنا غير النظر بالعينين وانما النظر نظر العينين انما يولدها نظر القلب نظر كذا الانتظار كل هذا كلام لا يستقل مع لغتي العربيه نظر إلى هذا العينين فيجوديك الى الوجه اكد المعنى وإذا تعدد فيه فإن المعنى يكون الاعتبار والاستعاف قل ان في الأرض فانظروا فالنظر إذا تعدد فيه افاد الاعتبار والاستعاف انظر في هذا الأمر يعني اعتبر به فالنظر إما أن يكون متعدياً بإله فيكون المعنى النظر بالعينين أو متعدياً بفيه فيكون المعنى الاعتبار والتفكر وآتي متعدياً بنفسه فيكون المعنى الانتظار يبقى قول تبارك على هل ينظرون إلا أنت فيهم يعني معناه هل ينتظرون انظرون نقتبس من يريكم انتظرون وجون يوميتر ناظر الى ربها ناظره نظر ناضر عين ليس نظر القلب ولا نظر الفؤاد وانما نظر العين يعني بدون حرف جرس بدون حرف جرس ما يحتاج نعم الايه اي أمبور كيف تكذب عن وكذا هذا معناه الاتعام انظر العقيده العقبة يوم الثامنة 50 ورد سنة وردت المعارش ألف في يوم المقدار 50 ألف سنه إنما العروج وكذا ورد بمعنى ورد أيضا في بعض الحديث في يوم المقداره خمسون ألف سنة نعم ينتظرون هل ينتظرون هل ينتظرون إلى كأولا يعني حقيقة ما أخبركم الله به نعم وهذه الآية وما أشتوها دليل لماذا في أهل السنة والجماعة المسلكون للسهات الإخبارية الإختيارية, الاختيارية. لا هي الاختياريه لان هي الاتيان يعني على جانب قضيه فعليه ذلك يعني موفق بين الصفات الاختياريه والصفات الاختياريه زثي. من اي انواع جسية؟ جسية خبريات بمعنى طيب ما هو بيخبر هنا ايضا عن صفات عن اتيال المجيء وكذا مسمى بالنسبة لنا اضعاد واجهات ليه زي الوجه وزي اليد وزي الاصابع هذي يسمى ذاتية خبريه لأن مضار على الخبر يعني العقل ما له داخل فيه مضار على الخبر لكن الصفات الذاتية المعنوية زي العلم وزي القبرى وزي العزة زي كذا هذه الصفات ذاتية معنوية ونعمة وصفة في الخبر على ثبوتها لكن العقل يقول فيك العقل لا يقول أن الرب هذا ضعيف فالعقل يشهد لا يكون ربا وهو ضعيف ويكون ربا وهو عاجل ويكون وهو جاهل لكن ما ينفعش أقول لا يكون ربا وليس له أصابع لا يكون ربا وليس رغوش لا ده نقول نتوقف ساعه الخبر عشان كده احنا لا نقول بالله لإجابة الصفات يعني بشر مثلا يسلف العينين إثباث العينين يقتضي إثباثنا للرموش والأهداب وكذا منفعش لا نقول هذا لأنه نتوقف نفعله بقى إيه تسبت عينيني العقل يقول بإنه إذا أكدتنا العينيني اختبغ لك نسبات ما يلزم حول العينين وكذا فالعقل يقول لك لا. لك مش مضرب معه وكذا ده إن العقل يقول بالكلام ده عندك يمتلك عندك يمتلك إن العينين لسه كإنسان آخر لكن أريد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كنجليه شيء ما. وهذه الايه الاستواء ثم استوى ثم استوى ثم استوى دليل على هذا اختياري نعم وما دليل ايه اهل السنه والجماعه ان كالاستواء والنزول والنزيل ونحن ذلك المصفرات التي اقرها الله تعالى عن فأفضر ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم في فإستثنانا لمعانيها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشريل ولا تحليل ولا تعطيل خلافاً للمعاصلة على خلاف أنواعه من الجامعية طبعاً والتصفيق. قلنا أن التعبير من غير التمثيل أفضل نتعب غير تشريل وإن كان العلماء الذين طبعا يحررون مدارس المدارس اذا ذكروا من غير تشريع هذا وجه في بعض العلماء يقصدون التمثيل ولا يقصدون نفس التشريع بكل انواعه لأنه ولا شك يوجد وجه شبه في اصل الصفه في اللفظ اما في كمالها وحقيقتها ليس تمثيلي شيء نعم. فالتعبير من غير التمثيل هذا التعبير اللي يقدر أولا لأن الله تعالى استعماله قال ليس كمسرين ما أبقى ليس كالشباهي ما قال ليس, ليس كيه كي كي لي. لا في أصل يعني لك الحياة والله لا هو الحياة لكي تصفات إيه لكي تصفات إيه وانت لكي واجه والله لا هو لا لا انت أنت أنت تعرف كيف الأهل يعني كيف كيف وجه لا ما فيها ما فيها طلاق لكن في اشباك السفة فأنت لك وجه لكن عالم يلي خبه. والله لو وجه عالم يلي خبه. لا نقول في أصل السفة يعني أصل نسبة السفة إليك ده قعة عشان كذا هم مردوش وإذا الله لا وجد المربعي نعمل يعني لو قلنا وجد يفضله مثال يقول لا لم وجد ولا لا وجد لكن ليس تداكية ليس قادم وجد كما أنو ليس تداكية ويا رأى فصل بعض العلا فصل بعض العلا رح الصورة يعني ااا آآ على صورتي أو على صورة الرحمن يعني على صورة الرحمن سميعا وخيرا له وجه وله يد وله كذا لكن الله سبحانه وتعالى وصفاته الله يقضي والعبد للصفاته الله يقضي فلا يقضي الاشتراك اللغبي أو في أصل الصفة الاشتراك المعنوي في حقيقة الصفة وفي تمام معنى هذه الصفة نعم نعم الوادي الايه مش كان يعني ماشي اقرا وهذه الآية الايه ومش فاده دليل ان ماذا غير شنو الجماعه ها نعم وهذه الآية وما اشتراها بايثو من اهل لان السنه والجماعه المسيئين للساعات الاختياريه كان استواء ونزول سمات يعني سمات وهذه صفه سريعه والفعلية على قسمين صفات فعليه لها سبب وصفات فعليه ليس لها سبب انك لها سبب مثل الغضب والرضا والمحبه فالله يحب اذا وجد السبب ويرضى اذا وجد السبب ويرضى اذا وجد السبب وليقرا الله لنا كذا وكذا ويقرا الله لنا كذا وكذا فقد يكون العبد اليوم فاعلا فعلا رضي الله عنه وبعد ساعه على فعل غضب الله مني عليه فاشتمل العبد الغضب والرضا وهكذا على الحكم الفعلي الذي نص الشرع عليه وفي صفات ليس هذا ف ايه اللي هذه تسمى صفات فلسفيا اختياريه يعني متعلقه بالايه بالمشيئه هذا معنى اختياريه او فعليه فالصفات الفعليه او الاختياريه هذه لا تتعلق بالمشيئه انما الصفات الذكيه لا علاقه بالمشيئه واحد يقول قرطه بالكلام نقول الكلام صوره ذكيه صوره ثالثه الصوره الذكيه باعتبار اصل التصرف اللازميه فأي صفه لا تزول عنه سبحانه وتعالى ملازمه لم يكن الله سبحانه وتعالى غير متكلم فقرر متكلمه ابدا لا يزال ربنا متكلمه فباعتبار يا اخو الاختصاص باعتبار لا احد الكلام تكلم بالثورات تكلم موسى تكلم بالقران تكلم جبريل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الى احد يكتب تعالى بالمشيئه بالمشيئة فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء لكن ذلك ايه لا يدان وربنا موصيصا ده ايه زي الكرة صفة ذاتية الغضب الرضى صفة فعلية يغضب يرضى, يرضى اذا وجد سبب ده هذا من الخوارق بين الصفات الذاتية وبين الصفات السعالية نعم من حيث بإيه لا هو بعض العلم قال الصفية صادعة من جهة قدرة الليل سبحانه وتعالى التصاصي بيها ونو سبحانه وتعالى يعني آآ آآ لا يزالوا موصوفا بالإتيام بها أو كذا هذا يعتبر يعني ذاتي على اعتبار أنه لم يكن عاجزا عن ذلك ثم صارب على ذلك له هذا يعني كل زي المحبة وزي الرضا وزي النزول وزي كذا لا يزال رب دولان سبحانه وتعالى موصوفا بالقدرة علىها فيعتبرون يعني من هذه الجهة منادي الجهة مصوفة ايه؟ نوصفات ذاتية منادي الجهة وباعتبارها أحد الغضب أحد الرضا حتى كده فهذا صفة لكن هذا تفرقهم دعيه لكن التفريق المشروع المعروف تعلق الصفات الذاتية الفعلية بالمشيئة الصفات ذاتية فهي التي لا ترفكت عنه سبحانه وتعالى ولا يزال ربنا عز وجل موصوفا ايه؟ معي. <تصفيق> معي. نعم معي. بالنسبة للصفة المعيه من معية الشخص معيه الوصف وأن العبد الله تعالى في علم في الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقى فإذا اتقى إن الله معكم إن من معكم ومع وقر معية معية مع موسى معية وهارون هذه سببية يتعلق بأفراد وقعت وكذا من أصل الاحاطه جاءت الإحراطة أن ربنا سبحانه وتعالى مع عباده بإحراطته جميعا من العامه العامة ساببتي نعم نعم كالإستواء والنهول والمديء ونحو ذلك المخصوصات التي اخبر بها تعالى عن نفسه واخبر بها عن رسوله صلى الله عليه وسلم لها بمعانيها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير ولا تحريف ولا تعطيل طبعا الإشكال بيننا وبين الأشعر أو كذا إنما معترك الأول هو الصفرية اللي هي الفعلية الاختيارية والذاتية الخبرية المعطارة كيف في تدوّف هم, هم ينزلون هذا على العطلين لكن إزاي يعني تقول ربنا يجيء وربنا سبحانه وتعالى يغضب والله عز وجل يرضى ويحب, ويحب ويضحى ويعجب فلنبك لنفاضوا ما يبقى إلا أن يكون بقى جسنا فهو جس والله يسموننا إيه المجسل ويستعدون بالله من شر مذهبنا ويكون هذا كفر والعيادة بالله أنتم الذين تقولون الله يستوي على العرش كما نستوي على الكرسي أنتم الذين تقولون الله يقف لا أحد لو صاع لو كذب عينان قدم كمان حكم العقل وبهذا تم إلغاء النصوص التي تتضمن هذا القرآن عندهم من جهة المعاني الحقيقية واخترعوا معاني لهذا السطر في إيه؟ من عندهم وصار يصد الله سبحانه وتعالى بها مع معانهم امام انفسهم فاقصوا لو نفع مثلا ان يقول انه يجب معنى القدرة ومعنى كذا هو عارف لما بيجب ان نفسه قاد فليجب ان يجب عن توصف بالخفر والبط واليمين والشمال توصف بهذا كيف توصل بهذا؟ يعني القدرة تنصر بهذا؟ واستماوات مصريات البيانينة؟ كيف يوصل بهذا؟ أو تسمى؟ لا يمكن تسمى القدرة أبداً في روحة العرب تتنبع على البيانة؟ نعم نعم؟ تدركها؟ آه ما هي بعض النسخ لا, لا يثبتونها لمعانيها اللائقه ما هو معاني لكن معانيها دقيقة لأن هو معان بس المعاني محرقة علشان كده العبارة نتهم عبارة ايه من القدامة لما جاشه يلوم على الاعتقاد ولما نقع لما احنا ولا معنى فالك بات اه ايه انكم مفوضة هو بامامكم امام اهل السنه انه هو احمد او ولا بالقدامة ديال فرعين اه لا كارث ولا ولا معنى ايه ان احنا مفوضة افضل الناس مذهبة وده ماذا احمد لكن يقول اه ايه مراد احمد شحمه الله تعالى ديها ولا معنى وهو أحمد رحمه الله الذي عبد الله بهذه المعاني وذكر هذه المعاني في مواضع كثيرة لكن مقصود ولا معنى رضاً على المحرفة يعني ولا معنى محرفاً على المعاني المعاني بتاعتكم؟ نعم لا معنى من هذه المعاني إنما معانينا كما أثبتناها لهذه المخص معاني فالمرض بلا ولا معنى يعني ولا معنى إيه محرف هذه معاني ولو قلنا بان هذه المسلس ليس لها معاني ستكون مفوضة لا ضطر بذلك الغيب من القرآن ما ازاي إزاي أفلا القران القرآن اشتابوا للجنة وليك مباركوا اللي يتضبروني ما تضبر ايه إصراه ما تلا القرآن دي ما تفهمهات وقف عائلة تمرها كما جاءت بألفاظها دون معاني هذا معنى باطل ولازم باطل في القرآن انا نضع لها معاني بعيدا في ذلك نقول كل وردين جعل فسيكم هل أنتم اعلم وقال لله؟ سبحانه وتعالى نعم خلافا للمعطلة على خلاف انواعين من الجاملية والمعتذلة والمشعرية ونحوين كل ذلك المعطلة بس في الكل كل في بعطل ايه الجزء الجاملية عطل اسمها والصفر. المعتزله عطل الصفات الاشاعره عطلوا بعض الصفات اثبتوا بعضا وعطلوا بقيه الايه كلهم مسمون بالمعطله نعم ويتأول لاجلها الايات بتاويلات ما انزل الله به السلطان بل حقيقتها القتل في بيان الله وبيان رسوله والضعب بأن كلامهم هو الذي تحصل به النباة في هذا الدار فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي أما النقلي فقد اعطاعته أن النصوص الوارده في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها درج على ماذا بأهل والجماع؟ والجماعة آه يعني لو يدر وله عيننا مقرار لفرده كثير بس شلطه بقى بتقوله انه لويات زي هذه اليد او تقوله لويات حقيقية احنا يقول لويات بس ايه معنا اليد يبقى ده ذا الكلام انما هم بيقولوا اه لويات ده دول اشاعرها لويات ولوات اه ازاي هيبقى في القران اهو بس ايه معنى الوجه و معنى الوجه وهذا عصير الوجه و الوجه اذا طلع الوجه الى النعمه الى الوجه لحنا نقوم بالقرام بايه مال الحقيقة ولهذا هؤلاء عطلوا الصفه الحقيقيه حينما محرفة هذا الايه بالتحقيق نعم. انها تحتاج لتجاجتها على مداده الباطن أن تقل عن قادرها وإنسان فيها وإنصبها وهذا المساء لا ينقضيه من في قلبه مثقال ضرة من الإيمان وإذا كان هذا في كلام الله إذا كان هذا في كلام الله سبحانه وتعالى لما رد عليه خبره عنه، يعني الله يقول لما خلقت بيدي نقول الزمانيك فيديه في دعا ما عطينا او احنا اعلم بمواجهة يا ربنا انت اليدين تقصدون كده وكاده هذا كلام مباني نرد عليه كلام ليس لك على ليس لك اصوابه ليس لك واجه وهو يقوم ويقضر عنك. نفسه لأن لو وجد بأنه لو يديه بأنه لو كده نرد عليه سبحانه وتعالى فضل او نبدأ لتهم الفضل أنا لا يكون خمد على غير مراد الله ولا مراد صورة طبعا كلام فإذا كان هذا في كلاب الله مع إضافح فكذا بكلام المخلوقين يبقى مش عاديد من الناس ترون مثلاً ده أهواءها كلام العلم الفلان في العلم الفلاني يخدو كلامه على إيه رب كلامه يتوافق عليه الهو أول ملاح يحوض عن هو أنا مش زي احنا في السعودية كنت تلاقي الهندي تتكلمه طالما كلام هو هل به اول ما يجيب كلام هتلزمه بحاجة انك ما في ما ما يا عم انت من كل حمده انك ما في معلوم ده بعض يشوف عارف يا سلام ده, ده العلم ده ده علم الرجل هذا ما شاء الله أتى الله ينفع به وأول ما اتحرق على لك لا عمنا نجده الصعبة ونفهم شيء كده أو كده ذات وكذا وكذا العظيم وإحنا تدرج هو ذلك من كانش تدرج وأتبقى فيه تدرج بقى فيه تحويلة يرد الحق ده اذا كان هناك في مراد الله في كلام الله سبحانه وتعالى إذا كلم العلماء أبداً لا يجلو عشر من إشبار بيان الله سبحانه وتعالى أبداً في هذا؟ أو يقر في العلم يتكلم ثم يتكلم كلمة فيينقذ كله أن ليس ما يقر هو ولياذا ربما يكون موضع عنه في فطحة حالية والعبارة المجموعة في فطحة حالية هو يبرك في فطحة البيان بالتفصيل ويأكل الإجمال ويبالغ الأمة الإجمال عن إيه ذا كلام خلال ويزوره هذا هو الإجمال فإذا تم التلاحظ بكلام ربنا مع وضوحه ولا الله قصر في البيان حشاف سبحانه وتعالى هل الله قصر في البيان فتاحه يعني قد تكون فكر ده ربنا مثلا سبحانه, سبحانه وتعالى ما قالش ايه يقول انه ليجان دام حقيقيتان على ما خلق دي والله سيحرق والله يحرق حتى الميت هجري من القبر تذاع موقف حلو وتعال ما فصصش التفصيل اللي يحصل بين الجهيميه والسر ما فصصش التفصيل اللي بين الخوارج وبين السلف ما فصصش التفصيل اللي بين مشاعر وكذا يقول لا طيب الله ما دعاكم نسوا واحد ادخلوا الجنه ما ولكن بقى احنا جميعا نبتلى في ناس سلام الصدر ورسوخ علم يوم يدل على مواضلك كان الله سبحانه وتعالى تصدر هذا النص الخطاب من اللبس الشديد وفي ناس تعيش ده ابتلاء هو الذي انزل عليك التب منه ايات محكمه في الهمه واخرى متشابهه ده ابتلاء التحريك المتشابه ده ابتلاء وان رب الصدر وهو يعلم سبحانه على الناس المخلصين له يدان حقيقة عرما طليقانبي رب الله سبحانه على قبيض ينزل, ينزل الصورة رب على المخلصين ينزل, ينزل, ينزل ونفسه رب على الشعراء وينزل الصورة رب على لو كان ربك يريد سبحانه على ذلك لا لكن يفضى الاستبان وهذا زي جود الخير والشر زي الحق والباطل زي جود الكفر والإيمان كلها إذا صح أنتت هذا السؤال فعمم لما نجعل الله لنا أمة أخواتكم من الجنة بل علم أكثر وقول لما أمثل الله سبحانه وتعالى وأكثر جاعدنا من الجنة كلنا في الجنة كون لنا الخلاف ولكن برد خلافنا في الجنة وفي المسألة لا لينيز الله الخريفة من الأيه الطيب يجعل الخريفة بعضه على بعض, بعض وفيرقوه مجناعة فاجعله بجانب الله يؤدي أهل السنة بصار فيعيلون بأجل أمور كأن الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنها صورا وأن ألزق وضلل والريبة فسيبطن فيهاك أدب الأبهر وضلغ الضاهرين لأن يسيما لهم تحويلهم معدوا قصود حسنا فلما جاءوا أداب الله القلوبهم أتلا يتظبرون القوى الأمر على قلوب الأكثر القلب أصلا على قتله والله لو ولو أميننا نزلنا نبيه الملاكية وكلامه الموتة وحصدنا عنه كل شيء قبلا نسى من المؤمن إلى نشاء الله جدا الله أو لك بمعاني عشان ننزعك عن مشابه يعني الله سبحانه وتعالى خصرت البيان عن صفاتك بل بكر ما يشتبك حتى تأتي انت لتحتدل لله ولترفع اشكانة الكلام لله سبحانه وتعالى كان ينبغي ان يكون حلبة الرحمن على العرش سبحانه وحلبة اللغة اللي يوزل بها القرآن ليه تخليها سولة لي الله يعني سبع مواضع استوى على العرش استوى على العرش استوى على العرش ما فيش موضع للسبع يبقى الثولك عشان نفكر السته تتثري بس حتى في انت لو قلت هذا المعنى استوى بمعنى استوى او انما ده دفاع عن ذلك هو اليهود لما قال الله لهم حلفوا قالوا حلفوا ومعنى ان انه ما كلفهم الحلفه بقول حلفه لما كلفهم بقول الشفاه فقالوها عن كذب حمزه استبارا واستهزاء حلفه وانت تقولها برضو حلفه استولا وتريد الناس بالله الله ان لازم هذا الاستواء مماكنة البشر وطنك البشر وذلك المرس الشديد الذي أضطته إلي الله حينما قلت في خولاته فإنك قد أضطت آلهة أخرى حصل بينهم وبين الله مغالرة وكانت معاقبة للرب سبحانه وتعالى ففتولى الله ده أعظم المرس ترد على سبحانه وتعالى إيه أول تقرى هذا السيوز إلى محطة ايه قران من القران تقرا اخوان تقول سبحان الله الناس يعني اخوانك ازاي يعني اخوان ايه اللي يقول لك مثلا يقول لك إيه الرحمن الرحمن على العرش وبعدين ابدا بالسوى يعني عشان تفصل السوى عن الايه عن العرش وبعدين يقول لك إيه الرحمن على العرش على السوى مش على العرش يعني ايه لام ا رب الرحمن هيك على وتقف وتقول العرش استوى ده كله ليه؟ يا يكون ليه؟ ده ايه؟ ثم استوى على العرش فرب الرحمن على وبعدين العرش استوى طيب ثم استوى على العرش الرحمن بس اللي قدير ثم استوى على العرش عسيد يعني فنقول هؤلاء قلوا قلوا الطيبة نعم وأما العقل فليس في العقل ما يدل على مثل هذه الأشياء بل العقل يدل على أن لا أكل من يأكل ما يأكل على ما يأكل أنا عنده شيء ويأكل ويذهب وحب ويقص ويتكلم ويقضي أجمل ولا لمن يرسل لهذا نعم وان تعلم تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كماله فان زعموا ان اثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات العالم المحرير الشيخ ابن السامه و تعالى هو الذي وضع هذه القاعده المستنبطه من الكتاب والسنه جعلها اقصا عظيما الكلام في الصفات فرع عن الكلام ايه تجدع سيكلك كيف استوى فاقل كيف هؤلاء كيف هؤلاء نعم فالكاملها أسمى لله حتى الذين عطلوا الله عايز كل نصفات تنتبوا الوجود لك لأحنا نسخة الوجود ليه على كاس نسخي لكون الله غير موجود دول الله طب من, من انسان موجود فالله وجود الانسان موجود كما ده اكتب المشابه يقول لا بس وجود الله هزئ جدنا شوف نفس, هو نفس الناس الناس اللي هزئ جدنا نفس بس لا ياب الله يا السعيدين. ما هي نفس القاعدة مشيه اشنعنا مشيه تعالي ووجود بل افلات الزا تثبت ذاكا لله آه. اه! الله ذا! وين ذات عشان كده شيء سنه قالك لما بتقوه! قالوا جيء! فلك تعذب رب المعنى احنا رد اللفظ او اللفظ نتوقف لكن المعنى مولوه تعالى متقصده بتجيشني نصبر شوية نصبر عليهم شوية في مسألة الليل المعنى تقصده ايه؟ هي كان معنى الحقه اثبت وإن كان معنا مباطنة رجبه لكن الله لم يزد به ذري لعنى ذاته على نفسه لكن ايه موقع بالجسم؟ الذات القائمه بنفسه هذا معنى صحيح الله سبحانه وتعالى ذاته القائمه بنفسه لا اقصد الجسم الذي هو أعضاء وكان يحتاج بعضها إلى بعض وكان لا وقت ليس الله سبحانه وتعالى كذلك لا فكما ان لله ذات لا تشبهه الزواج فلله صفات لا تشبهها الصفات فصفاته تبع لذاته وصفاته خلقه تبع لزواجيه فليس في اثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه هذا ضعوف حتى صحته عقليه الشركه تدعي الموصول وكذا اداسه فيه ذاته دا دا حمار ذاته رجل ذاته خطة كل ما يعرف بسارك بين دست الفيل ودست الشمار ودست الإنسان ليه؟ ليه له قوة وده له قوة وده له قوة تختلف القوات خلاص ما حد يقول إن إثبات هذا الفعل الجميع يقتضي مثلا مين لقى الكثير مين من مين لقى دي انتا نعيز عروس فعايق عايز عروس مثلا عروس صغيرة كده كده ثم تفحك وتفرح لها وكده ما بدل لكش نعيز عروسة ما اللي شايفها في الثهرة ولا شايفها في الصوار ولا شايفها عند دي عروسة تليق بهادي دي عروسة تليق بهادي, بهادي, بهادي دي عروسة فكل أصفة تتبع في المصر. نعم ويقال وعيزة لمن أثبت بعض أبتهاك ونفى بعضها أو أثبت الأسماء دون أبتهاك إما أن تثبت الجميع كما اثبته الله لنفسه وأثبته رسوله وإما أن تنفي الجميع وتكون منصرا برب العالمين نعم وإلا دليلك على إثبات البعض هو نقصود دليل على البعض الأرض وإثبات البعض عندك رد على مبهدك ذلك أرضك نسبة العلم والقدرة والسامع والبصر والإرادة والكلام والحياة ليه؟ قالك في العقل هو الكده قالك وزيب العقل هو ما بيقولش صحاب ثانيه نيه؟ هو نفس مقتضى واحد نعم وأما إسلامك بعض ذلك ومسك لبعضه فهذا تناقض ففزف بينما أسهده وبينما لفيته ولن تجد إلى الفرس سبيلا تمام مم. فان قلت ما اثبته لا يقتضي تشبيها قال لك اهل السنه والاسلام لما نسيته لا يقتضي تشبيها نعم تمام لو سمح بس على ما يليق به بس ما بيشد لو سمح ولا يحيط بنسبتنا الحب الحب كافي هذا حجم مثل فالحب الحب ميت الحب انكسار يبقى دا بيحتاجده ما فالت لو حب حقه السمع ونفسه والبصر ما هو نفسه ويقولك سمع الله ليس كسامع المخلوق وصامع مخيف وبصر الله ليس كبصر مخيف نقول ايضا ومحبه الله ليس كمحبة المخلوق كمحبته سبحانه وتعالى عامة ايخ به وانما فصرت انت المحبة بأي دليل المحبة ميه للمحبة الكفاب مين اللي انا في الكلام ذات مين يحصرها لك بجده هذا تفسير بالله الميل المحبه ده لازم الميل المتشار وكذا هذا لازم المحب ده اثر المحب. المحب ده اطر المحب ثم هذا اطر عند المخلوق ولا عيد الخارج عند المخلوق فلماذا اذا انت عايز تبري من التمثيل انت لو قاعدت التمثيل لانك نفيت هذا بعدما مثلت في ذهنك ان محبه الله محبة خلقك وهذا لا ينزغي يبايدا نعطر الثل اذا انت اللي انت اللي مثلت إن احنا ما نعم فان قلت لا اعقل ان قلت لا اعقل من الذي نسيته الا التشريف قال لك المفاس ونحن لا ناقل من الذي اثبته الا التشريف فما ادمت به المفاس ادابك به اهل السنه لما نسيته نعم يعني انت ما رضيت بها المعتذره للاخذ نفس ربك ولربدي عليهم ولهذا احسن شيخ الاسلام في هذا الباب ايما احسن كان ياخذ رب ده دي ويرجع يأخذ رب نفسه ويرجع نفسه لأنه بيلزمه في الزماثة اللي ألزم بها ماذا؟ الخصم بتاعه وده طبعا حنائي دي نقول بقى ممكن تتعلم المنطق لما تصل بقى إلى جهبدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوات حنائي لك يلا تعالى المنطق عشان تستعمل قواعد لكن ما تجيش تاخد الكتاب من دلوقتي كتاب المنطق هو كتاب الله أولا هو كتاب الله اولا وبعدين بعد كده تأتي مرحلة المنطق نعم والأباطل هذا من القواعد الذهابية التي قال الشيخ سام قال أنا من الزمل في براءة الشيخ سام يقول أنا من الزمل لأن كل دليل استدل به أنا الباطل يعني على باطلهم أن أردوا عليه ليكون دليل معرفي شريعته أن يكون من ما به صحيح هذه أشعار وهذه مقتضلة وهذه ذهابية كل أدبكم من كتاب السمة صحيح اللي استدلتم بنا على الباطل انا مكنك انا ملزم انا قادر بفضل الله ان ارز عليكم من هذه الازلة وابين بطلنا مذهبكم نعم والحاصل ان من نسى شيئا مما دل الكتاب والسنة على كتابه فهو مضلاطم لا يسمد له دليل شرعي ولا عقلي بل قد خالق المعقول والمنقول أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل عليه الساب والسن على إثباته أن من نفى شيئا مما دل الساب والسن على إثباته هذا أقوم وأثبت شيئا مما دل الساب والسن على مكنه هذا متناقض لا يفضله جلالي شرعي عقلي بل قد خالح المعقول والإيه والمنخوص نعم دينا القاعدة أنه صريح العقل لا يخالح صحيحا ما وإنما المعركة تقع بين العقل والنقل متى يكون حين لا يكون العقل صريحا او النص صحيح انما اصحاب العقول السليمة لا تتعرض عقوله السليمة مع النصوص الصحيح لان الذي خلق هو الذي شرع الا يعلم من خلق وهو الخبير؟ فما فيش عقل ضغط على صراحة وحيطرة وحيطرة الله عز وجل عليها يتعارض هو عقله هذا مع النص الثابت الصحيح ده لكن يا هتلاقي النص الثابت يا هتلاقي العقل ايه؟ مصريش لكن القائد عندها ان بالسنة انه لا تناس بينه بينا ويا بي مولك العظيم جدا في ضرق تعرض بين العقل والله الجهد شبجة من المسلمون يتوجهون بالجهد إلى اليهود إلى النصارى إلى كذا؟ ياتي هؤلاء فشقولون المسلمين ده يا ده أرسلنا ربه على مثل هذه الأشياء ودي ما أتجربها من أجل هذا لما يجي مثلا مشألة معفرة أن أيضا من المسائل التي تتحاق تحو... بها الناس عمانا جارسلنا جماعه بعض اخواننا يجي يقول ايه فنحن نقدم نتكلم فيها هل تكلم السلف فيها؟ الاوائل هدا تكلموا فيها؟ هدا وضع رات عمّة عظمان هل تكلموا فيها؟ من النساء الموجودة الان معنى احنا نجد في الان ما نجد اتناها صفات وخدبات ونرجع على الشبهات اللي ما تكلم، بها ما ولا تتكلم بها ولا تكلم بها عمّة ولا تتكلم بها ليه نتكلم بما الذي يتكلم به بطر عمر ولك ربك يعني هذا بطر عمر تتكلم في مخلوق ونظر مخلوق طيب ليه الناس في لهؤلاء الجهنية الذين اقلوا بيخارك الفؤاد وليه ما مش عائد السنة انت احمد ليه قال لي تتكلم انا بالوقت يا احمد هل تتكلم بطر يا احمد هل تتكلم مسلم هل تتكلم الفارق ليه تبا فخلي تخلي بالكوا احيانا احنا بمبدأ عاطف نقول كيفة وبمبدأ ايه؟ يعني ما لم يكن يومها اه دينا فليس اليوم دي صح ما هو انت امتعار لكن فرق على هذا الدين الذي معك ما لم يكن منه؟ يعني ليه؟ ترد؟ يجيك بقى او المدينة ترده وثيرا يستفر يستفر والثير ابو باك عمر ابو باك يتكلّم لا هذا غلط في فرق بين قول ابو بكر لما تتكلم عمر تتكالّم اسكت وبين ابو بكر لما تتكلم عمر لما تتكالّم عن عن مكان عليها ذكر وعمر لما تيجي تؤصل انت تقصر؟, تقصر أصلا لا مهم عليها الذكر على عمر ولا كذا ولا كده من, من ايه ما لم يكن يومها ديها الثلاثة بيوام ديها لكن لما تجي تلبس شبهات شبوهات على مكان حليل بكره عمر ما يجيش واحد لما تلبسين كمان با خوضة السلاح وتنزل سحق القتال با قطوع فلما يكتل بكره عمر وبهذا نهجل كثير منجل ثلاثة هل بكره عمر قالوا الخارة المخلوطة لغير مخلوق؟ يعني خارق ورب على هذا هل بكره عمر قالوا زناده السنة نضيف الرحمن على عقصة بذاتي. معيني راقصا حتى عند العقلاء فضل عن آآ يعني آآ اللغة يثبت هذا انا قول اجلت ينفع اكلت بنفسي شربت بنفسي خلاص انا اكلت يعني انا نفسي على بيتي يعني بنفسي معروف مش يحتاج اقول بذاتي ولا يحتاج بذاتي انا ذهبت بذاتي الى فران وكلمته بذاتي و قلت له يا فلان اذا جئتك انا بذاتي فلا ترزني انا بذاتي ونقضي بذاتي بذاتي بذاتي, بذاتي ومعود في لغة العرب هكذا الرحمن على عرش استوى عن بذاتي ولا هو استوى وذاته لا لا لكن ليه حطها للسمة عشان يطلعوننا في البقى زي الولود وهو لك احد نصبت العلوم زيو شو بحذيكو ازاي نقوله اي علو اي علو قول لنا بقى علو هنا هيو السر هو يقولنا بقى علو القفل علو القدس علو الشان تكون بذات لا ليت على العرش رب يعد وهم يزبدون العلو لكن ليس على العرش رب يعد فلا فتش الحقيقة. ما يليش واحد مستفتش مستفتش انت مستبتش انت متنصع هل قال عمر بذاته طب يلا افتحونا عمر وابده. نعم لو عاشت الامه عليها على ما عليه ابو بطر وعمر لكن لما الامة تقرى للشباه يلا تخطي التقليدات اللي اتاتها يفهم الناس دي ابو وعمر انتبه يا هذه المسألة فليسك كل المسألة فيها وهل عند اوضافة كان عند عمر تتكلف في الصفاقة تتكلم في الاسماء تتكلف في هذين المسألة في هذين المسألة تجي المسألة هو عمر الايمان صحة او غير ذلك ما لكن انت حسابت تقول تفصل ليه؟ لان من ينسب ابو باقر عمر مذهب الترجع. فأنت بتقوم للناس اتهاموا الفرق دي ماذا يجعل ماذا يرسون والجماعة في الجهاد هيتعرف الناس اتهاموا الفرق بين الجهاد اذا إذا انت ضوابط في المصطلحات لتقنف المناج على ما كان عليك وإلا لمش في المسألة هنكون شديده هو وقر عمر كان عندهم أحكمة كبيرة وضعية هو وقر عمر كان عندهم, عندهم اه اه ضوابة الحديث معي دورة حيث ضعيف معدودة هو بكره عمك عنهم الساع المرفوع ومن فعوله هو بكره عمك عندهم اسباب النجول المسك المدني وعداته. قال لأ وما يعد ذلك حقق ليه حقق عشان نرجح لكامه بكره عمك. فلم يليه في اي مسألة للمساء اللي خالت فيها وكثيرا ما يؤذي نفس مقلبات على مدار ثانية مش ساعة يجالس هنا يروض يحطوا دوابط ما يجيش واحد يقول لك بات سواء لأن يتكلم بطر وعمر ده ده اللي يفرح ليه المتدع ما أفرح المتدع ده هذه القاعد رحمه القاعد لأن يتكلم بيها بطر عشان يصدف المال عكس الكلام ده يتكلموا على مكان يتكلموا معانيا بطر وعمر لكن ده تيجي من الارضة هذا. رباً لما نحن الضغط غير مقلوب وزينا عن السنة ضغطه؟ بذات وزينا يا شكرا تستمع شركة قواعد في, في الكلام والسفادي في الكلام الجداتي هذه قواعد القطاع السنه عشان نعرف نميز بين اللي كان عليه بقه عمر واللي ما كانش عليه بقه عمر علشان كده ما تيجي تبين بين أرض ومبع المخالف كده لم تكن انت عنه ما كان عليه بقه عمر هل قال بقه عمر مثل الكاملة اللي تقولها؟ طب أحيانك. وهل قال ابو بكر أو عمر انه صفات بطية وصفات فائلية وصفات اخدارية وصفات كده واني استوى بمعنى على وارتفع هل قال ابو بكر وعمر عمر على وارتفع ان انت بتقرارها الان هل قال هل قالوا يا جاني حق وصيافة انت برد النص كده لانه ابو بط عمر اجيبوا يا بأسلفيين. انت الان هذا بالنظر يثبت اليدين حقيقتين يثبت العينين حقيقتين نثبت الاستواء بمعنى علو الاستواء هل ابو بكر عمر قال كده ساعتها النبي كان كده ايه ده يبقى انت ايضا ما زلت اللي انت بتقوله ان احنا مقيدون بالكتاب والسنه اللي كانوا الصحابه الصالح ما انتش عارف كده ما سوى بكره يوم شو مصير نقول له لا كذا بل ابو بكر وعمر اجمعوا هذه بل النبي صلى الله عليه وسلم قررت كذا ان ابو بكر عمر اهدي الصبر بمعنى على ورثته نقول ان الله الرحمن على ورثه هو الله عليه وسلم لانه لا يمين عرافه لو تعرضوا هذا هو المعنى لهذا ما سالوا عنه العلم بي هو ده المعنى انت اللي حرفت المعنى لما وصع المعنى الحقيقي فيه احنا نقول لها لكن بقي الأمر على ما هو عليه ولا تتربوا الزن فين تفسير ايه نتلت وصلا بيه هذا ولا تفسير اوضط لهذا ولا تفسير عمرها فكلنا يعرف ولا تتربوا الزنان وعاكزنا وهذا قائل الكلام النبي. يعني الناس قلنا عن الطرقه في هذه بقى نعمل ايه طب ما فيش حكم ده المراه هو ده المعنى يبقى اجمع تقوم على هذا لأن تم تلقته يا دام ا بيمين بيمينه وصرت مطويات بيمينه يقبض ويخط وكذا كل هذا مرره وتحرك على ظهره لان الظهر هو المراه الظاهر هو الوافي اللي تقول اللي انت قوله فاللي يطالب بالذنب اللي ماشي مع الظاهر ولا اللي خرج بره الظاهر خرج بره الظاهر يضحك ربنا يا عزيزي ربنا ما تشي صحابك يصحك زي يا رب يا يا رسول الله يعني بتصحها مثل ما نفحل ولا اتكانه فده يقاب على الزفل ايه والضحي في الماء اخر يبقى ابو بكر قال نفض الضحي صفة حقيقييا لله سبحانه وتعالى على ما تليق به من غلط تحريف ولا تكييف ولا تعبير ولا فنسيس فقال الكلام ده يتبش نفسه الكلام ده نصر عليه عمليا لان لو كان خلاف كده لما خف على النبي صلى الله عليه وسلم كل نصوص الصفات الذاتية الخبريه والاختيارية أن يبين ولو مرة واحدة إن المرب الضح كذا والمرب العجز كذا والمرب الشد كذا والمرب الغض كذا والمرب لكن لما كانت هذه على ما هي عليه ظاهرة لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا القرآن نفسه ظهر القرآن هو المرب السمة هو المراد واللي احنا المراد حق ولا كلنا والجماعه بيوجع الناس الى هذا المراد انت طلعت عن, عن خارج هذا الايه المراد يقول هذا الدليل انت يا خارج هذا الدليل لكن الامه مش على هذا الامر